بُوكتُو إكْتَالِيس واحد وأربعون واحد وأربعون دشاجان التوجيه التوجيه. بريتن كاري عليك قهه أين مكتبة الاستعلام السياحي؟ اين مكتب الاستعلام السياحي؟ كيا اپكي پاس میرے لیے شہر کا نقشہ ہے؟ هل عندكم لي خريطه للمدينه؟ هل عندكم لي خريطه المدينه؟ کیا یہاں ہوٹل کے کمرے کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ هل يمكن هنا حجز غرفه في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفه في فندق؟ بورانا شهر कहां है؟ اين هي المدينه القديمه؟ اين هي المدينه القديمه؟ تشيرش कहां है؟ اين هي الكاتدرائيه؟ اين الكاتدرائيه؟ संग्रहालय कहां है؟ اين هو المتحف اين المتحف داغ تيكت कहां से खरीद सकते हैं اين يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء طوابع بريد هول कहां से खरीद सकते हैं اين يمكن شراء زهور اين يمكن شراء زهور टिकट कहा से खरीद सकते हैं शेरा तिर सफर ए नयूम किन शेरा तिर सफर पोर्ट कहा हैलमीना बाजार कहाँ हैसुख ऐ नसुख महल कहाँ है اين القصر اين القصر سمو الدوره कब शुरू होता है متى تبدا الجوله متى تبدا الجوله سمو الدوره कब खत्म होता है متى تنتهي الجوله متى تنتهي الجوله سمو الدوره कितने समय तक चलता है كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ مجھے ایک ایسا گائیڈ چاہیے جو جرمن بول سکتا ہو۔ اريد مرشدا يتحدث الالمانيه اريد مرشدا يتحدث الالمانيه مجھے ایک ایسا گائیڈ چاہیے جو اٹالین بول سکتا ہو۔ اريد مرشدا يتحدث الايطاليه اريد مرشدا يتحدث الايطاليه مجھے ایک ایسا گائیڈ چاہیے جو فرینچ بول سکتا ہو اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه